ربك ما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربك ما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان.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 يَا رَبِّكُمَا مَا تَكذِّبَانِ وَلَوْ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتشران فبأي آلاء بأي ربكمات كذبان؟ فإذا إشقت السماء فكانت وردة كذهان. فبأي آلاء ربكمات كذبان؟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 يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْذَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ربك ما تكذبان فيه ما عينان تجريان فبأي آل ربك ما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجن الجنتين ذان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جاء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 ربك ما تكذبان. هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربك تكذبان؟ وَمِن دُونِ مَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدَّهَ فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينان الضاقتان فبأي آلاء ربك تكذبان. في ما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان في إن خيرات حسان